محمد على علي وصالح بن نعيم قال المؤذن رحمه الله الحديث الهاجري 1220 عن ابي عمرو النافله بعمره رسول الله بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قولي لي ان تقول لا اسال عنه احدا غيرك قال قل أعملت لله في المسجدين فهو مسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدوا الناس الهدفا على معرفة الدين وهم أسققوا إلى كل خير وهذا السؤال من سفيان بن عبدالله ربنا الله عنه واضح وفي داقه عليه الصلاة ربي الله تعالى عنه عن دنيا ولا مناصب ولا اموال ولا اولاد ولا زوجات ولا مساكن ولا مراكب ولا ملابس وين ما سنمنا عن اسمي فسأل هذا الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم الذي يريد جوابه جامعا واضحا رفهم من قوله لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل في قوله جواز في سبيل الله واسع المعنى وهو من جوامع الكلم نيصم ما عليه الصلاه فقال كل امرئ بما تزلل يذم نفسه يعني كل فعل جمع في ديننا وتبعث عليه جاءت احكام الدين واتبعت عليه وليس أحكام الديث حسن فأمره أن ينطق بلسانه بإيمانه بمان شامل بإيمان به عز وجل وبما جاء عنه في كتابه وسنة رسبيه صلى الله عليه وسلم يدخل في ذاية الأمور الضاطنة والأمور الضائعة لأن الإيمان والإسلام من الألقاب التي جمع بينها في الذكر قصي المعنى بينهما وصار من ايمان الامور الباطنه وللاسلام الامور الظاهره واذا اغنيذا احد مع الاخر كما هنا من الامور تعني ثواب ظاهره ومن من الاسلام كذا واذا اغنيذا احد مع الاخر كما هنا شمل الامور ذاتنا الظاهره وبعد وبعد ايماني ويقيني وثباتي امر بالاستقامه على هذا الحق والهدى والاستمرار على ذلك كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أي دوموا على إيمانكم بالله ودوموا على فقو الله عز وجل دوموا على طرح الله وطاعة رسوله حتى إذا وافقكم الأجل وافيكم أنتم على حال حكم وكذبين الله عز وجل في كتابه ثواب من آمن واستقام فقال عز من قائد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا في جنة التي كنتم تعد دعا في تفسير هذه الآية الكريمة أن الملائكة تتنزل عند تضي روح العبد وأنها تبشر أهل الإيمان تبشرون برضوها من الله جل وعلا والذنة العرض والسماوات والأرض تبشرون بأن الملائكة أولياؤهم في الدنيا وفي الآخر فلا يخافون على ذنيا ولا خوف منهم ما امامهم من احوال الاخره وكان عز من قائله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم في المستقبل فيما سيقدمون من امور الاخره ولا هم يحزنون على ما خلقوا من المال والولد أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما في أن يعملون جزاء بإيمانهم بالله وفي نرائف دين وكتبه ورسله واليوم الآخر والخبر حيث وسك جزاءهم على إقرامة أركان الإسلام الخمسة جزاءهم على الثبات على الدين حتى وقفتهم المنين وقفتهم الاستفاده من هذا الحديث الشريف اولا حرص الصحابه على السؤال عن امور الدين كما سنفوا انهم لا يسمون الا بالدين لا يسمون بالدنيا هم تاركيه الدنيا وهاجوا طائعين وهم يفكروا في حال بعد الموت ثانيا حسن السؤال فسفيان بن عبد الله الزابي على كمال علم عقله ورغبته في الفلسفيه الجامع ثالثا الايمان بالله وبما جاء به كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان هذا هو الاصل الذي اوسعت به الرسل انزلت به الكتب وبه ينجو العبد من العذاب ومن جهنم رابعا ملازمه الاستقامه على الحق والهدى حتى بلوغ الأجل والشأن كله شأن أن يموت الإسلام على الإيمان وليس الشأن أن يتلبث بالطاعة وقت المعينات ثم ينتكس يجب على المؤمن العاكل أن يثبت على جين الله ويستمر على طاعة الله ويستعد بلقاء الله حتى يكتب الله له خاتمه حسنه لان من امن بالله فقد دعا نبينا صلى الله عليه وسلم وثبت على ذلك الله جل وعلا يقول هل جزاء الانسان الى الحسنه ان من احسن العمل فلاحسابه اليه بالنصره والرحمه نسال الله ان يرزقنا واياكم التوفيق والسداد بالإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم بر الرهوب الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك الله فيكم شيخنا حفظكم الله بارك الله لكم في جهودكم الله. حياكم الله شيخنا يتقبل الله